اَخَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرًا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجبَالِ جُجدَدُ بِبُ وَحْلُمرُ مُخْتَلِفٌ أَلوانُهَا وَغَرَابِ بُس وَمِنَ النَّاس وَالدَّوَِّ وَالْأَنعَن مُخْتَلِفٌ أَلوَانُهُ كَذَالِك إ